هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ على بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَامْنَعُوا عَنِّي عُقُوبَاتِهِ وَفَامْنَعُوا عَنكُمُ الْعَذَابَ فَامْنَعُوا عَنكُمُ